ونحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا الله فلا مضل له ومن يضلل فلا له وأشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاتهم ولا تامتن الا انتم مسلمون يا ايها الناس امنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا فخلق منها زوجها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 وكل بدعه ضلاله, وكل ضلالة في النار اما بعد اخوه الكرام انا نحبكم في الله واتى الله لله أن ان يجمعنا جميعا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى بجانب معاذ بن جبل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أعلم هذه الامه بالحلال والحرام هو معاذ بن جبل اقول بشريات ثلاث أو بشريات اربع أو اكثر من ذلك لطالب العلم اول هذه البشريات أنه مجتمع قوم أو مجتمع أحد في مجلس يذكر فيه الله لنفي أولاه يطلب فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا فاز بأن يذكر باسمه في الملأ الأعلى وإلا فاز بأن أحاطته الملائكة فهذا الملأ هو أفضل ملأ وهذا الطريق هو أفضل طريق فهذه البشرات أبدأها بقول من وسلم كما في الصعيحين أنه قال مجتمع قوم في مجلس يخلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة أبي أول المشرات إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة أما الثانية فإن طالب العلم ينطلق من مجلس العلم إلى الجنان إن كان مخلصا ما من عبادة تدان هذه العبادة ألا وهو الإخلاص ألا وهي طرب العلم بإخلاص لله لا في علاه إلا انطلق من مجلس العلم إلى الجنان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في السنن بسنة 19 الشمس قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة وإن العالم لا يستغفر له كل من في السماوات وفي الأرض حتى الحيتان حتى النمل في جحرها تستغفر للعالم أو لطالب العلم وإن الملائكة تضع أجنحتها رضا لطالب العلم بما يصنع وأما الثالثة أو البشرى الثالثة كفاك فقرا لانك ستجتمع على خط واحد مع معاذ بن جبل أمام العلماء تكون وليسا للنبي صلى الله عليه وسلم يا للشرف أنت اصبحت من النبي صلى الله عليه وسلم بمكان ليست هناك منزل منزلة يمكن أن تداني هذه المنزلة إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فضل العالم على العابد كفضل أنا على أبناك وايضا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العلماء هم ورثه الانبياء وإن, وان الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ ويسر واقول طالب العلم هو اغلى ما يكون في هذه الدنيا الامه باسرها ما تحتاج إلا لطلبه العلم لأن شمس البذع قد مزقت وجبال العلم قد ماتوا نحن في يثم الآن الدنيا بأسرها تتخبط يمنة ويشرة لموت ثلاثة كانوا جبال لأهل العلم كانوا منارات كانوا ك كان يهتدى بهم فلما قضوا قضوا نحوهم ف الدنيا الآن تتخبط وكل يتصدر الفتوة والله أعلم هل هو أهل لها أم لا يعني الحاصل أن الدنيا بأسرها تتخبط لضياع أهل العلم فنحن نقول ما قاله علي بن أبي طالب موت العالم يحدث ثلمة في الإسلام هذه الثلمة لا تنسد إلا بوجود القلق ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا في موت أي أحد وأحرى بنا أن نقول ذلك عن العلماء اللهم أجبنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها فالخلف خير الخلف الذين يرفعون منارات العلم يحفظون هذا الدين كما قال ابن القيم مستقي كلامه من حديث الدين السلام لا يزال, لا يزال الله ذل في علاه يغلث لهذا الدين غرثا قال ابن القيم والله ما أرى الغرس إلا أهل العلم ولذلك أوله بعض العلماء لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين بعدما يتشتت الناس الشعب والوديان قال النسلم لا تزل طائفة قليلة يقللها لا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين فقال احمد وغيره ما اعرف الا اهل الحديث لا اعرفهم الا ان يكونوا اهل الحديث وقال ابن القيم هم اهل العلم وكفى باهل العلم فخرة بان الله جل أو على جعلهم من قل الأمر قال الله تعالى انا سأذكر الآية ولا وأأخر من طرف العلم يبين لي الدلالة من الآية الآية التي تثبت أن أهل العلم هم من أول الأمر قال الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أول الأمر منهم العلماء الذين صمدتنه منهم فهذه الآية تدل على أن العلماء هم من أول الأمر. كما انه عليك السمع والطاعه لأولي الامر وهم الحكام الامراء لا بد ايضا من السمع والطاعه للعلماء هذه الايه دلاله على ذلك كيف تستنبط من هذه الايه سامحوني هذا يكون هذا داء بالعمل معا بحيث أن مجلس العلم غير مجلس الوعظ لا لابد من تنشيط العقول بد للإنسان أن يتمرس ويتمرن كيف يعرف أن علمائنا استنبطوا الأحكام من الأدلة وهذه علوم الآلة التي سندرسها تبين لنا أن كثير من الأم الآن فقهاء وليسوا بفقهاء أو علماء وليسوا بعلماء كيف ذلك؟ الأول حل الإشكال في الآية كيف يستنبط من هذه الآية أن العلماء هم قول الأرض؟ يعني أو هم من أولي الأمر أيضا. أتلع عليكم الآية مرة ثانية. وإذا جاءهم امر من الأمن او الخوف اداعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. هذا التصريب. كذا التنصيب. <تصفيق> شيخنا وإخواننا يعني بنا حقوقنا فقال و... فإذا جاء... وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أدعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإله قل الأمر منه لعلمه الذين يستمتونه منه كذا نعود صاحب الطيب عندك هات وجه الشاهد الأول ثم وجه الدلاله طالب العلم إيش بافعة في الدليل ينظر للدليل سياتي اولا بالحيز وجه الشاهد ثم يرى وجه الدلاله من هذا الشاهد حتى يرى, يرى في نفسه قوه وهو يتكلم عن مساله علميه وين الشاهد ولو ردوه الى الرسول انتهى الموضوع خلاص الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انا نحتاج لتفسير الامر ما بعدها يفسر ما قبلها السياق والسبق نعم قال أولو الأمر كأن سائل يقول أو سائلا وقف عند هذه الآية فقال رسول الله قد علمناه من هم أولو الأمر فجاء الرد من الله للفعلات يفسر له تفسيرا بينا أكملوا الآية لعلمه الذين من الذي يستنبط من الذي يستنبط الأحكام من الأدلة التصريحية هم العلماء هم المجتهدون صحيحة لا فهذا شرف ليس بعده شرف فالعلماء هم من أولي الأمر وإن الله لله في علاه جعل لهم الصدارة في الدنيا لأنهم الذين يوصلون الناس إلى رب الناس ورحم الله ابن كما في, في, في السير وفي غيره أنه قال خير الناس هذا على الإصلاق خير الناس الواططة بين رب الناس وبين الناس عن معاوية بن سفيان في صحيحين في البخاري ومسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين هذا منطوق ومفهومه أن الله للأعلى إن لم يرد بعد خيرا لا يفقه في الدين نعوذ بالله من الفضلان حتى نتعرف على أهمية طلب العلم وكفاك أخي شرفا وأيضا فخرا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول العالم أو فضل العالم على العابد كفضل أنا صد رسول الله أي شرف من هذا وأي منزلة ورب السماوات والأرض مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء وهذا بإجماع باتفاق العلماء المحدثين والفقهاء فالعالم له منزلة ليست أي منزلة يقول يقولون سلم العالم على أنا أنا على لا لا. فضل العالم على العابد كفضلي أنا فضل الله سلم كفضلي أنا على أدناكم لا أستاد منهم فضل العالم على العابد كفضلي أنا على الناسب وكما بينا في الحديث الذي سبق ان الانسلام قال وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وشتان شتان بين القمر وبين سائر الكواكب اقول فطلب العلم هو افضل عبادة يمكن ان يتقرب بها العبد لله لله في علامة علماء اولا كانوا يرون المناظرات والمدارسة خير من فيام الليل خير من صيام النهار كما حاسم عن الأبي حاتم يروي في الجرعة التحذير عن أبيه كان يقول مدارس مسألة من العلم خير لي من صيام ليلة بأثرها ولذلك كان يأتي أبو زرعة لأبي حاتم من أبو زرعة تعرفون أبو زرعة أو تعرفون هذا زرعة تطرق أيون محبك تطرق إيه ده لما أنا لك لا تغل لا تعرفون هذا زرعة عيب على طلبة العلم ألا يعرفوا سلفهم لأن هؤلاء المنارات التي لا بد أن نقتدي بهم هؤلاء ستعرفون كيف أن الهمة والدين يعلو في معرفة هؤلاء تعرفون أبو زرعة أو أبا زرعة تعرفون أبا زرعة؟ ما أعرف زرعة. الحمد لله ما يجي. لأنه لو لو لو لو أن لا نعرفه هيصار. تعرفون أبا زرعة يذهب مسلم. تعرفون مسلم؟ هل يأمن اللي موسم شوه تعرفون مسلم ابن الحجاج ما يتكلمون صاحب ايش؟ صاحب الصحيح متأكد؟ فالإمام مسلم كان يتملل بين يدي ابي زرع حتى أنه لما أعطاه كتابه الصحيح هو ينظر في الصحيح فقال هؤلاء القوم يعني ما أرادوا إلا في قبل التأهد يقول على مسلم هذا أبو زرعة كان آية حفظ طائفة عارف وهو طبعا قريب لأبي حاتب فكان يأتي أبو زرعة فيتدارف أبو حاتب مع أبي زرعة المتائل ويقول هذا عندي أشهر من طلب العلم فكانوا يرون المدارسة أفضل عبادة يتقرب بها العبد والدواجل في علاة وليكم القصة وإن في سندها كلام لكنها استأندت بها كما قال أحمد وبين لنا قاعدة عريضا للمحدثين أنه إذا جاءت التراجم فهلنا وإذا جاءت الأحكام شددنا. لما ذهب الشفعي لأحمد هذه قصة مشهورة جدا عندما قام عنده ذهب ليلا فقدم له الطعام فأكل كثيرا ثم جلت سيرة الليل ثم ما صلى ركعة واحدة حتى ما أوطر ثم قام بصلى الفجر بنفس ودوء العشاء فجاءت البنت بنت ابن أحمد فتنكر عليه ما يعني رأته تقول هذا الشفعي هذا الشفعي الذي قلت فيه ويقول في الشفعي أنه كان للدنيا كالشمس كالشمس الشفعية للناس كالشمس الدنيا وكان العافية للبدن وكان ينهى أحمد أولاً عن سماع الشفعية كان يقول له الكوفه والعراق لا تسمعوا للشفعية لماذا؟ طيب أبو الزرع وهو مختفي تحت دياجير مسائل المحدثين لكن الامه الاربعه ما ينفع لماذا كان ينهى أحمد عن سماع الشفعية؟ لأن أحمد كان من المحدثين وراء ان الشفعي رحل من المكة الى يسمع الاهل الرأي ان الشفعي طبعا كما سنبين في المذهب الشفعي وان هذا من اقوى المذاب حقا كما قال عالمنا ومسخرة اهل مصر الشيخ عمد شاكر المحدث المحقق يبين ذلك وسنبين ان شاء الله بالدليل على ذلك لان الشفعي جمعة بين العلمين بين الحديث وبين الفقه فكان أحمد يحسب أن الشفعي لما سمع من أهل الرائد أنه من أهل الرائد الذين يقدمون القياس على الأثر فكان ينهى فلما جالس الشفعي علم أنه بحرم. فذهب الناس الذين كانوا يتسلمدون على أبي أحمد ينظرون لاحمد يمشي خلف بغلة الشافعي لا خلف الشافعي خلف البغلة فقالوا له المنكرين يا احمد تنهان عن سماع الشافعي ونراك خلف بغلته فقال أحمد والله لو ما تكلم الشافعي وصرت خلف البغلة لا استزدت علما من هذا البحر أو هذا الحب ولذلك غر ولا عجب لما أتى بإضحق من إضحق هنا نعم طريم احمد وهذا رجل من فقيه خراسان ورجل من المحدثين الافذاذ وهو من شيوخ البخاري لما اتى به احمد الى مكه في مجلس الشافعي فقال تعال ساريك رجلا لم تر عينك على من على الشافعي لقوة حفظة الشفعي وعلمي الذي خلط فيه بين الفقه والحديث سنبين ان القوة تأتي من هنا لان الانفراد بالفقه يضع صاحبه في الحديث لان الفقيه اللي امتده عنده القوة في الحديث سيحتاج كثيرا بالاحاديث الضعيفة والموضاع وهذا تترى ايضا حتى في كتاب مغني المحتاج للشربيني كثيرا ما يضع احاديث يقول شيخه يقول هذا الكلام ويرعله للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا الذي ضعف كثير من الفقهاء ومن انشغل بالحديث دون الفق ترى في بعض في فتاوى فالجمع بين العلمين فيه قوه ولذلك احمد قال ابن عيينة قال لاسحاق تعال لتسمع هذا الشيء فنظر اليه فوجده شابا يافعا فقال اترك ابن عيينه يقول حدثنا فلان وفلان واذهب الى هذا الحدث وهذه يعني إن كانت ملامة على إسحاق وقد تندم عليها وعرض عليها أنا من الندم ولا تحين مندم لأنه ضع منه علم الشفعي أنا أقولها الآن لأصرخ في آدان الإخوة اعرفوا كيف تتعلموا وتطلبوا العلم لأن هذه هي البغية وهذا هو الهدف وأنت لم ترتقي بحق الا ان تكون طالبا للعلم اما اذا كنت من العوام وانت شبيه بالطالب فلن تفيد ولن تستفيد الحمد لله على ناجاتك الناجات تنجو بها لكن لن تفيد ولن تستفيد بل لن ترتقي المنزلة في الجنات العلة بين ادنى منزلة او المنزلة والتي تليها كما بين السماء والارض ومن اراد العلة سهر الليالي ومن جد وجد لا تحسبنا المجد تمرا انت اكله لن تبلغ المجد حتى تلعب القبرة فدخل إسحاق ابن قال أذهب إلى هذا الحدث هذا الذي يحدث الآن هذا مغنور هذا غير مشهور نسمع له من هذا اللي نسمع له العلم يتحدث عن نفسه فالإشكال في الإخوة كثيرا تراهم أغرار يعني في ضيق النظر لا يعرفون أن يميزوا بين العلم وبين غيره والصيط او السمعة هي التي تأتي بالناس والمفروض الان في هذا الزمن الذي نعيش فيه وقد بيّن انس أن ما من زمن الا وبعد عشر منهم واننا في ضياع وفي تيه وفي تخبط وان العلم يقضى بالان لقبض العلماء العلماء لابد ان نعلم ان النجاة النجات لا تكون الا في العلم الصحيح الذي هو الصلك بحق الى الله الذي في علاك ولذلك كما سأبين من هذه القصة والعبرة ان الحق تندم كل الندم انه لم يصاحب الشفائي قال اجلس لهذا الحدث واترك النوعين يقول فلان وفلان فقال له احمد ناصحا اياه وهذه التي لابد لكل طالب علم ان ينصح اخاه والدين النصيحة ان يقول له الان طريقك في العلم وكذا انا والله الذي لا اله لواء ما قصرت في حق اخوتي وكثيرا ما جالستهم وبينت لهم انهم الان على خواء بد من الطريق الصحيح حتى يصلوا وانهم ليسوا طلبة علم ولا بد ان يصلبوا العلم لكن لا حياة لمن تنادي الغرض المقصود قال احمد ناصحا امينا عاملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة فقال لهم انفاتك وهذا أيضا تدريب للإخوة سامحوني فأخذ قال إنفاثك الحديث من ابن عين بعلو خذه بنزول وإنفاثك العلم من الشافعي لا تجد عند غير الشافعي أقولي تفسيره هذه نصيحة غالية تكتب بماء الذهب على الصدور يقول أحمد لابن عاين الراوي لو فاتك الحديث من ابن عاين او من شيوخ البخاري لو فاتك وهذا ثقة ثبت رجل كالشمس فابن عاين قال قال احمد ان فاتك الحديث من ابن عاين بعلو خذه بنزول بنزول وان فاتك العلم من الشافعي لا تجد عند غير هذا العلم قليل تفسير ولا كثير كثير لا لا بد المجلس يكون فيه محدثون فقهاء أصليون ويابد هذه الألات تشتبك لتستقبل الأمة فقيها محدثا تنجو بالله نريد تفسيرا طيب أنا سأزهل عليكم المسألة هو قال اذا فاتك الحديث بعلو خذه بنزول العلو الصابق الكام والنزود السابق الكام هذا ييسر عليك. ها. ما رأيكم محمد? ها. ما هو العلو الذي قاله النصيحة الغالية هذه? ابن عين انتبقى واحدة نحن. أحسنت. احسنت هو قال اذا فاتك الحديث بعلو العلو فيه قوه كان ابن عينه يحيى بن معين جبل النقد كهب جهبز من جهابته الاسلام كان في موته قالوا ما تريد قال بيت خالي واسناد عالي الاسناد العالي اللي هو قله الرجال للنبي صلى الله عليه وسلم بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم اثنين ثلاثة اربعه بالكثير وطبعا اصلا الثلاثيات هذه كانت ممدحه في حق اصحاب الكتب السته بي احد ممكن يبين لي الثلاثيات دي بمنز والرباعيات والثلاثيات رميات سواعد الخيام برميات اثناد والعلوم فالعلو معنى اذا نظبط العلوم قلت قله الرجال الى النبي صلى الله عليه وسلم وهذه فاز بها كثير من علماءنا وكانوا يرحلون من اجل هذا العلوم اصبر والنزول النزول معناه إيش كسرت العدد. بدلاً من أن تكون في طبقة البخاري مثلا والبخاري بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم خمسة، أنت تأخذ الحديث بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم سبعة. إذا أنت نزلت عن طبقتك عن طبقتك بكام برجلي؟ فهو قال إذا فاتك بعلو يعني قلب الجلّ النبي صلى الله عليه وسلم وإن أنت تكون بينك وبين ابن عيينة اثنين إلى النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يكون ثلاثة. خذ من التلميذ اللي جلس يسمع الحديث من ابن عيينة وتكون قد نزل. لكن فهم المتن وفقه المتن لن تدير عند غير الشافعي وانا يحرقهم بي انا اقول الان كلام شيخ رسالة مياه اذا جاءك الحديث سرك فيه طريقان اثبات سنده وفقه متنه وفقه المتن هو رأس الامر فرأس الامر الفقه كما سنبين وقول ابن الجاوزة الغرض المقصود هذه النصيحة الغالية تفترها قال له احمد خذ الحديث بالنزول لكن لا تضيع هذا العلم عن عند من عند الشافعي فلما جالت الشفعي نظره ونظره سياتي ان شاء الله في ترجمة الشفعي الشافعي ما بين الشافعي له خطا ما يعني كان يعلمه إسحاق ابن رهويص خرج فانكب على كتب الشافعي لما خرج وانكب على كتب الشافعي علم انه كان بحرا فتندم كل الندم أنه لم صاحب الشافعي لياخذ منه هذا العلم كما اخذ احمد المحمد الغرض المقصود؟ كانوا يعني يرحلون يموتون يجتهدون في مدارسة العلم وأحمد نفسه الذي قال أفضل عبادة يتقرب بها العبد لربه جل في علاه هو طلب العلم فإن شاء الله نستبشر أو الأمة بيأثرها تستبشر ببدوء شموس العلماء والفقهاء المعذفين الذين ينقذون هذه الأمة وما من أحد منا يبخص حقه ولا ينزل من قدره بل يطمع في كرم الله لفعلان مدامة المسألة ليست بيد أحد ولا يملكها أحد وأن المسألة من فوق العرش فكن يا أخي يعني كن صاحب همة عالية كن ذكيا في التعامل مع من فوق العرش إن ربك يحب منك الطمع أنت تطمع في ربك وسأتين أنا عند ظن عبدي بيه. اطمع أن تكون كشيخ الإسلام الإسلامية ولما لا لما لا تكون كالعز بن عبد السلام لما لا تكون كالجوين لما لا تكون كالشافعي حتى ولو قلت ورددت علي الأمر وفي عصرنا هذا في شيء اسمه ممكن ومتاح ومستحيل أقول ممكن ومتاح ومستحيل كل ذلك تحت قدرة من تحت قدرة الله الذي في علاه والله الذي في علاه يقول وما بكم من نعمة فمن الله هو الذي أخرجكم من بطون أماتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمعة والأبصار والأفعدة فهذه كانت مقدمة أبين شرف العلم وشرف ما العلماء وطلب العلم وأن طالب العلم إذا علم قدر هذا الطريق ما تركه وصبر عليه وصبر من أجله حتى يسير على الضرب وإن على الضرب فيقن وأقول سيزاح طالب العلم أمور منها أولا عدم الفهم في بعض المسائل هذه الدراسة ونحن هذه مرتبة. عشان ما يحسب احد يقول هؤلاء المتنصعون ما بالكتب التي يشرحونها الان. والناس ما زالوا يعني العين ما فتحت الا الان. يقول هذه ده انتم كنتم ما تعلمون انها مرتبة. نحن درسنا بفضل الاسفة المصطلح. ودرسنا اصول الفقه ودرسنا اثر اختلاف في القواعد الاصلية. ثم بعد ذلك نبين القواعد الفقهية وايضا نأخذ اقتام التدليس هذه خصة برجال ولذلك سامحوني ان كانت تجريحا او تلميحا دروس النساء كثير من الاخوة يحتاجونها لكن انا قلت هذه خاصة بالنساء لماذا لان همت الرجال لابد ان تكون كالجبال فنسأل الله للك علاء ان يوفقنا وياكم في طريق طلب العلم نفتتح بإذن الله دروس اليوم وهذا الخيار سيكون لكم انها نأخذ اسبوع احكام فقهية او قواعد فقهية واسبوع احكام المواريث او نقسم الجلسة او الجلسة نقسمها قسمين القسم الاول القواعد الفقهية والقسم الثاني احكام المواريث الامر اليكم تنظروا ماذا ترون نعم الثلاثة يمة وان يدي حتبقى ضواف الصيف اقول لابدأ ان شاء الله في القواعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال شيخ الإسلام إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان اثبات السنة وفقه أو فهم متن أقول وفهم المتن راس الأمر وما عاب كثير من الفقهاء على المحدثين مثلما عابوا عليهم عدم الانشغال بفقه المتن الإمام أحمد بن حنبل كان بارعا محدثا وكان فقيها لكن ابن جرير الطبري تعرفون ابن جرير تعرفون؟ نعم شيخ المفسرين له كتاب حافل اسمه أحسن تاريخ الثورة هو كان يترجم للإمام أحمد بن حنبل فلما ترجم للإمام أحمد قال وكان محدثا مسكن فلما وهذا الذي انطلق منها بعض الناس على أن الحنبلة متشددين يعني فقال هو كان محدثا ولم يكتب فطيها في الترجمة فجاء الحنبلة فالقوه بالحجارة كانوا يقتلونه حتى انه انسد الباب من الحجارة التي يعني رميت عليها وضربت بها فلما مات عم قبره على الناس لكن كان رجل من صفر لما سالوه كيف تقول في احمد هذا احمد احمد امام اهل السنه والجماعه أحمد. طيلة لعيحيا بن معين أتعرف أحمد بن محمد قال او أتسألوني أنا عن أحمد أحمد إمام الدنيا بأسرها فأحمد مشهور وغني عن ابن جرير يترجم له لكن لما ترجم له في حيز المحدثين لا في حيز الفقهاء سالوه عن ذلك قال لم أرى له رأيا فقهيا هذا الذي أخذ على كثير من المحدثين ولذلك يحى بن معين كان يتدارس مع بعض المحدثين بعض الأسانيين جاءت امرأة فقالت اسالكم فقالوا سليم فقالت اني امرأحا وقد توفى زوجي وقد وصى أو ان اغسله ايجوز لي ذلك فوقفوا وضربوا اخماس فازداد لما انهم ينشغلون بالطرق فما اجاب يحيى ولا اجاب من معه فمر ابو ثور الكلبي ابو ثور هذا من فقاء الشفعية كان من اصحاب الرأي ثم تفق على مذهب الشفعية كان من الشفعية فمر عليها فقالوا سلي هذا الرجل هم استنجدو عالم الفقه أتظر سلي هذا الرجل فقال أبو ثور نعم أرى التي تغسله فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت عائشة من الحيض المكان جاءت حائضة وكانت رجل شعره وهو معتكف أو كان او وهي حائض هنا أبو ثور استنبطها بالقياس وهذا القياس سماه قياس قياس جلي قياس الأول ما الفرق بين قياس الجلي وقياس الاول الذي ندرت الاصول فقط بس ما الفرق بين قياس الجلي وقياس الاول في شعر وهذه لا يضبطها الا الضابطون ما الفرق بين قياس الجلي وقياس الاول طيب قياس الاول الفرق بينهما مستويان ما رأيكم في هذا الكلام؟ توافقونه أو تخالفونه أو تصفتون نفسك؟ ها؟ تخالفوا واحد بس اللي يخالفوا ها كلاهما واحد قياس الأول والقياس الجلي واحد الاثنين هو صحيح قياس الجلي أو قياس الأول يعني هو رأى أن الحي هو لا يحتاج إلى ذلك ترجله عيشه فالميت الأول لأنه لا يستطيع أن, ينفع أن يفعل ذلك لنفسه لأن الحي يستطيع أن يفعل ذلك لنفسه. ولما قاس هذا القياس الجلي نظر يعني معين قال هذا الحديث جاني من طريق فلان وفلان وفلان وفان وعدد مئة وخمسين طريق فالمرأة اندهشت قالت كنت فين انت من السؤال لما بتعدد لي الآن الصرق وهذه من التي اخذها كما قلت الفقهاء على المحدثين ولذلك كان يقول ابن رجب كان يقول افضل الناس الناس مراتب واعلى هذه المراتب فقهاء المحدثين يعني هم اقسام محدث فقيس فقهاء المحدثين فلذلك سندخل بإذن الله على علم الحديث مع علم الفقه وعلم الفقه يقول هو أفضل العلوم كما قال ابن الجود قال العلم كثير والعمر قصير فعلى الإنسان واحرى به أن يتعلم ما ينفع به حياته أو ينفعه في حياته يعلم ما يحل وما يحرم ما يتقرب به إلى الله وما لا يتقرب به إلى الله وهذا لا يكون إلا في الفقه وهذا الفقه الذي هو الفهم اقول الفقه طبقات واعلى الطبقات او اعلى طبقات العلماء العالم الفقيه وهذه جاءت من الشيخ صالح بن عثيمين رحمه الله عليه ونسال الله ان يجعله مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل تحت كان له نظرا قويا في الفقه لما وهو على فراش الموت سئل يعني من جدك من العلماء قال العلماء كثر لكن اين العالم الفقيه وسابين ذلك العالم الفقيه هو الذي يرتكز على قاعدة قويه يعني نقول في يستطيع ان يركز ويبني عليها الفروع كلما اتاه الفرع نقله او رده الى الاسق فجاءته النتيجة وهذه ايضا مستقلصة من كلام الفقيه الطبيب ابن رجد الحفيد في بداية المبتهد وهو يقول بائع الخفاف ليس تصانع الخفاف الرجل اللي الخفاف أنت خفاف يأتيه رجل مقاس ثلاثين فيقول ننظر هذا المقاس عندي صنع. مقاس اربعين. فجاءه رجل مقاس ستين. ما وجد عنده المقاس ماذا يفعل? وقف. انتهى الموضوع. ده بائع الخفاف. اما صانع الخفاف لا يحتاج. صانع الخفاف لو اتطلب رجل مئة واربعين يقول عندي الان فيصنعها في وقتها ويعطيها. فقال بائع الخفاف هو الناقص. هو المقلد وما اكثر النقله الذين ينقلون. اهلا كما قشرتم تماما ان تتعلم الحلال والحرام فهم ان تبين الحلال والحرام وصعب جد صعيب على كل انسان ان يعرف ان يحرر محل النزاع ويعرف كيف يرجع ثم يرد على المخالف هذا هو العلم العلم خير خيري وشر الشرين فلذلك قال العالم الفقيه والعالم الفقيه هو الذي يرتكز على القواعد والأصول التي ترتقي به ليكون عالما فقيها. من هذه الأصول أصول الفقه وأيضا القواعد الأصولية وهذا الحمد لله قد تمت دراسته. اليوم نأخذ الجانب الثالث الذي يقوي الفقيه حتى نستبشر بخروج الفقهاء لنا هي القواعد الفقهية والكلام على القواعد الفقهية سنبين ما معنى القاعدة الفقهية. استراحا ولغة ثم الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الاسورية ثم بعد ذلك الفرق بين القاعدة وبين الضابط أقول دائما يتقوى المر في هذه القواعد ما من فقيه تراه يستدل الا يقول والقاعدة عند العلماء كذا اليقين لا يزول بالشك القاعدة عند العلماء الدراس بيح المحظورات ما من المفتي يستطيع ان يفتي الا ومع هذه الآلة فما هي القاعدة؟ القاعدة في اللغة هي الاساس التي يبنى عليها غيره حتى تعرف فعيدة هذه القوائد فالقاعدة هي السملة بلغة المهندسين القاعدة هو الاعمدة والاستوانات والسملة التي يبني عليها الفقيه الفروع فالقاعدة في اللغة هي الاساس او الاصل او هي اساطين او اعمدة البناء طال الله تعالى واذا يرفع ابراهيم القواعد من البين يرفع اذا القاعده موجوده اطاله ثم ابتدى يرفع فالاصل والثمله والاسطوانات موجوده هذه في اللغه اما في الاصطلاح لها تعريف كثيره لكن اجمع هذه التعريف تعريفان التعريف الاول الذي وصل الي الجرجاني انه قال هي قضيه كليه تنطبق على جميع جزئياتها قضية القاعدة الفقهية ان شاء الله بالمثال يوضح النقطة حتى لا يستعجل احد الكلام هي قضية كلية ينطبق عليها جميع الجزئيات قضية كلية قال الله تعالى قال أولئكنا استغفره قال أولئكنا اليقين لا يزول بالشك هذه قضية كلية تنطبق على جميع الجزئيات يعني ايش تنطبق على جميع الجزئيات عندنا في ابواب الفقه ابواب خمسة ولا ثلاثة ولا أربعة الفقهاء قسموا أبواب العلم الى له؟ حديث لا هم طبعا الفقهاء لا يكونوا في مسألة علم الكلام كما يكونون له علم التوحيد تقسيم الفقهاء اولا صح العبادات العبادات ثم معاملات ثم هذا في الحديث ما عدش. عدش انتهى من كتاب فقه أبداً طيب انا اقول هو بيبدا بالعبادات طبعا العبادات بيبدا بالطهاره والصلاه والذكاه الا في الموطا غير الـ الـ الـ الـ هذا الترتيب هذا فعل في موطئ مالك غير ترتيب هذا يا جماعة رحم الله الذهبي قال رحم الله من امسك لسانه وادام النظر في صره حي لا بد ان تديم النظر في الصعرح. النبي صلى. والكتب السته مع الموطأ او الكتب التسعة هي اهم كتب لازم ترجع لها. لازم طالب العلم يكون له ساعة كاملة بيقرأ فيها الحديث. لابد طالب العلم الخالي عن الحديث هذا رجل فاضي. ليس عنده شيء من العلم. لابد بساعة يقرأ فيها الحديث. الموطأ يعني ما اتدأش ما اتدأش بالتهارة. اتدأ في أطر فانا اطرد لا النجع طيب انا نقول الاخوة ترجع بالجواب الغرض المقصود يبدأون بالعبادات والمعاملات والحدود إلى و... و... ها و... نعم فهم حتى يدعون الفائد منهم من يغير منها لكن هذا هو التقطين فنقول قضية كلية يبقى تنطبق على كل هذه الجزئيات يعني هتدخل في ايش هتدخل في العبادات وتدخل في المعاملات في العقود وتدخل في الحدود تدخل في الجنات تدخل في كل شيء اليقين لا يزول بالشكل انظر في الطهارة اليقين لا يدو بالشك هذه قاعدة كلية ينتبق عليها جزئية نعم ينتبق عليها جزئية رجل توضى لصلاة الظهر فبعدما توضى دخل فصل الظهر وحمد الله على الصلاة وقال الاذكار ثم خرج الآن حكمه في الوضوء انه يستيقن الطهارة هو على طهارة في يقين فهمتم انتم معي في المثال رجل توضى لصلاة الظهر ازم المؤذن لصلاة الظهر فتوضأ لصلاة الظهر ودخل ما صلى الظهر. وضوء هذا هو الان حكمه على يقين من الطهارة. ثم ذهب إلى اعماله فسمع المؤذن ينادي وهو رجل كان رجلا عابدا تقيا ما يسمع المؤذن الا واسع الشباب الاعمش يقول أتارع فاسمع المؤذن في مسجد في المسجد وما احد منا يفعل ذلك ويغفر الله لنا تقصيرنا فهو سمع المؤذن فاحتبل الفرصه وذهب مسرعا الى المسجد فجلس بعدما صلى في المسجد وان كانت واجبه عنده وان كانت مستحبه صلىها فجلس فقرأ القرآن فرأى المؤذن يقيم الصلاة فقام ليكبر وعندنا عدو لدود وهو الشيطان ما يريد العبادة تتم بحلم الأحوال تركوا يهتبل الفرطة ويذهب مسرعا الى المسجد وجلت بعدما اطلع جلس يذكر ويقرأ القرآن فتركه لكن عندما قام ليتعبد وهذا كثير من الناس يحدث معهم هذا عندما قام يتعبد قال كيف تصلي بغير ودود أخرج تريع فقام الرجل يتردد في نفسه ويقول اخرجت ريحا لا ما اخرجت ريحا اشتمامت رائحة تمامت رائحة دخلت الخلاء ما دخلت الخلاء هذا يسمى شك اذا هو الاول في الظهور كان على يقين وفي العصر في شك نأتي القاعدة الكلية ايش هي القاعدة هذا الفقير اللي ممكن اصلا يستح عشان كده انا اقول كل وسوسة تاتي الانسان حكيت ليس بطلب علم لان طالب علم يدد النجاة في ذلك فلما جاءه الشيطان الرجل نظر فقال قد جلست في مجلس العلم نتكلم على القواعد الفقهية لنصمد الفقه من هذه القواعد ان اليقين لا يزول بالشك وأنا قد توضأت في الظهر وصليت وكانت في الصهارة على يقين والذي جاءني اتردد فيه في صلاه العصر يسمى شكا والقاعدة عند العلماء اليقين لا يزول فأمضى وكبر وصلى وهذه الصلاة حكمها وهذا الشك مطروح ولا بل هو مأجور لما فعل أنه تعامل مع الشيطان بإيش بعلم فضح به. إذن قضية كلية نزل في أول جزئية في الصهارة. نأتي في الصلاة. صلى طل الرجل صلاة العشاء. وصلاة العشاء ثلاث ركعات. مخطئ نعم عربع ركعات. فصلى ثلاث ركعات. وجاء في الرابعة فداءه الشيطان. وكان اماما. فقال له هذه الثالثة. هو يقول لا. ما تقول هذا هذه الرابعه يقول هذه الثالثه فشك الرجل فلما شك الرجل وقف وطبعا الامام لابد ان يكون ها اولا ترتيب لا يا اخو عشان ابين شرف طالب العلم الامام لابد ان يكون فقيها هذا عند الشافعيه صحيح يا أم القوم حافظا ومع الحظ استوى مع اخيه فتنازع الامامه فقدمنا الاعلم بالسنة بقول الناس السلام. فكان حافظا عالما بالسنة فقال انا طالب علم لا يمكن اترك نفسي في هذا التخبط فنظر فقال اذا هذا الذي انا فيه تردد وايه وشاف يقول لي هذه الثالثة هذه الرابعة تردد وشك فعند العلماء قاعدة تسمى اليقين. اليقين لا يزول الشك. قال وانا قد استيقنت من لا هو في الثالثة جاءه ولا في الرابعة الرابعة دي انا الوهن ادراك الناهن. هو جاء انا من انا. هو الرابعة. جاءه في ربعة قال له انا في ثالثة او رابعة نعم في الرابعة. فقال انا على يقين من الثالثة. صحيح? وفي شك من واطبق القاعدة لارتح بالا. ما هي القاعدة? ابني على ما استيقظ واليقين لا يزول. يبقى اذا انت يصلي يبتدي يبتبئ الركعة الرابعة هي ثلاثة. جزما هي ثلاثة حتى لو كانت الرابعة حتى لو كانت الرابعة ليعمل هذه القاعدة لتضيع عن الوتاوت فيعمل هذه القاعدة يقول هذه الثالثة ويصل للرابعة ويزن السجود السهو كما بينا قبل ذلك اذا دخلت ايضا في جزئية ثانية فانتبق على كل الجزئيات فانتبق في الصلاة فانتبق في البيوع وفي المعاملات ايضا يعني الرجل جلس في مجلس الخيار او مجلس العقد او البيع باع بيعا مثلا وهذا البيع جاء, جاء المشتري يقول أنا اشتريت منك أو منك هذه السلعة بعشرين فقال البيع لا ما عرضتها إلا بخمس وعشرين فنقول هنا الشك وقع صحيح ولا لا واليقين يكون مع من مع من اليقين طب بين على من الدعاء من المدعي الآن من المدعي لو قال البين على المدعي قال مين مع من أنكر هذه ها؟ قاعده أخرى لكن احنا نريد نطبق قاعده اليقين لا يزول بالشك فنقول إذا, ك... إذا دخل الشك بينهما فإن القول قول الباع لأن اليقين مع من؟ اليقين مع الباع وإن تدخل فيها كثير من الصائب الأخرى لكن نحن نبين ونضرب مثلا فقط على انها يمكن أن تطبق في جميع الجزئيات كذا معنى قول العلماء أن اليقين لا يزول بالشك أن القائدة الفقهية كلية أو حكم كلي يشمل جميع الجسئيات أو الفرائيات أيضا في الحدوث انظر لو جاء رجل وشاهد على رجل قال رجل أنا مستيقن قد رأيت ويسر وقال الآخر لا ما رأيت ويسر أو نخل في حتى عشان هذه يعني يكون اقوى يعني. نقول الان اليقين في الرجل ان يكون او الاصل. هي اصل برأس لذنة. يعني هي في قاعدة اخرى. لكن تدخل في نفس الباب. لانها كلها فروعات تتعلق بها. اليقين في المسلم العدل الصادق الذي يصلي اليقين فيه انه عدل. وانه لا يسرق ولا يزن. لو جاء مشككا يشكل في عدالته ماذا نفعل? ها? ماذا نافع نقول لا اليقين أنه عدد واليقين أنه يصلي معنا ونراه ونحن هذا الشك لا يمكن أن يزين اليقين الغرض المقصود أنها بتطبيق هذه القائدة تمر على كل جزئيات الفقه ده معنى قول العلماء بأنها قضية كلية تشمل جميع جزئيات الفقه أما المحققون هذا تعريف الجزئياني أما المحققون وهذا الراجع الصحيح أن كل قائدة بكلها شواذ ونوادر ومثلث الجرجاني قال المحققون قالوا الصحيح والراجح في تعريف القاعدة الفقهيه بانها حكم أغلبي أكثري لا كل, لا كل حكم أغلبي أكثري تنطبق أو هي على أكثر الفرعيات أو أكثر الجزئيات فهنا الفارق بين التعريف الثاني وهذا عند المحققين وهو الصحيح الراجح الفارق من هذا التعريف عن التعريف الأول أن الأول قال قضية كلية تنطبق على كل الجزئيات الثاني قال لا لا فيش قائلة تكون قضية كلية هي قضية أغلبية أكثرية إن في نوادر تخرج منها مستثناء بالمثال يتضح المقال. بيع المعدوم ما حكمه في حد تيجي هنا تجار يا معشر التجار إن التجارة يبعثون يوم قيامة تجارة لا مش هتستفاد خلاص النسب الا من صدق وبر راه الطبراني ترى صحيح اقول حد تاني هنا بيع المعدوم لا يصح ولا يصح عندكم صح عندكم بيع المعدوم لا يصح هذا حكمه ما الدليل طالب العلم لا يضرب بدليل لابد ان يكون عنده دليل ان قال حرام او حلال لابد يقول اذني تتعب لابد ان احق راسي بايش لا مش بدليل <تصفيق> وذلك سوفيان <تصفيق> الثوري كان يقول إن استطعت على تحق رأسك إلا بأثر تفعل العلم من الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالترويد ما الدليل بيع المعدوم يعني أنت لو دخلت على رجل وقلت رأو بسبيع المعدوم يا حرامي حرام عليك اللي بتعمله ماذا يقول لك أنت رجل ممتاحي ومعك السواك وخميصك قصير ما الدليل من الكتاب أو السنة على تحريم بيع المعدوم بيع السمك في الماء. الحديث هذا صحيح؟ والطيل في الهواء. لا تبع ما ليس عندك. يعني جيد واحسن. لكن ليس هذا نصف النزاع. احسن. صحيح مسلم. نهي من المسلم عن بيع. الغرر. والغرر هو دي بقى القاعدة الكلية. جوابك صحيح. في شيء لكن القاعدة الكلية الغرر. كل بيع غائب ومعدوم. هذا من الغرر. يعني حكمه حرام. إذن القضية الكلية أو القاعدة العامة التي نتكلم عنها الآن. الغرر حكمه التحريم. بيع المعدوم الذي ينزل تحته حكمه التحريم. ننظر في تعريف العلماء قالوا هي قضية أكثرية. أغلبية. هل يستثنى منها استثناءات نعم يستثنى منها السسماءات. السلم. السلم هذا بيع معدوم. تعرفون السلم? السلم كما بالصحيح. أن ابن عباس قدران ضغط دخل السلم المدينة. وكانوا يعني يسمون او يسلمون في ايش في التمر بالثناء وايه فقال الاسلام طيب اقر هذا السلم وقال من اسلف فليسلف في ثمن المعلوم ووزن المعلوم الى اجل مع جبطها بضوابط والسلم معناه ان تاتي لرجل زارع ما عند التمر الان لكن هو يصف لك يقول هذا التمر التمر بياتيني نوع كذا وكذا وكذا ويقول انا سأبيع عليك مثلا بعشرين الوثق بخمسين أو الوثق بستين فأنت تقول له كم وثق معك يخرج مع المزرعة هذه تخرج بكم وثق فيقول مثلا مئة ألف فيضرب لك الحساب ويعطيك الثمن فأنت من شروط السلم أن تعطيه الثمن مقدما, مقدماً كن مقدما ثم يأتيك هو بالسلعة بنفس الوط الموصوف بالذنب هذا بنفس الوقت فتتم ال... يتم البيع هذا السلم من بيع ايش المعدوم هو غير موجود من بيع المعدوم ولذلك العلماء قالوا هذا مستثنى من القاعده الكليه هذا الذي جعل الشفائي يقول الـ الـ إن المستثنى لا ينقاذ عليه ما خرج عن المتياس فغير عليه لا ينقاذ فقال السلم مستثنى فمش ممكن تقول بان الرجل اجيل السيارة اللي هو بيعمل نساء سائق عند رجل بانه هو يقول ليه 25% من الربش تقيسه على ايش على السلم هذه ايجارة ناقصة الشروط لا تصح. لابد ان تعلم الاجارة وهذه ترد كما قلت بالقاعدة ان اللي خرج على القياس غير عليه لا ينقاذ فالعلماء قالوا السلام بيع معدوم وهو مستثنى من الارض اذا هذه السلسنية من القاعدة لا اصبحتش القاعدة كلية ايضا الاستخناع تعرفون الاستخناع صلب الصنع هو مشهور عندنا بالكندرية كله انك بتشتري الشقة اللي في الهواء هو لسه في الارض في استملة وانت تأتي فتشتري منه الشقة موجود هذا ولا غير موجود موجود هذا الاسم التصناح عليك لك يعني بالرسم الهندسي يبين لك الشقة في غرف كذا وصف معين بالرسم الهندسي كلا اسم التصناح ايضا ده بيع معدوم عند الاحناف طبعا خلافة للجمور هذه مسألة فقهية معطرة دامي بين العلماء يعني ان شاء الله ده يأتي تفصيله لما ارتكلم عن المذاهب الغرض المقصود انه مستثنى قالت الاحناف يجوز الاستصناع يعني وهو بيع غائب وبيع معدوم فاستثنيت من القاعدة وهذا الراجح الصحيح اذا عندنا التعريف الثاني هو الراجح الصحيح وهو القاعدة الفقهية أغلبي أو حكم أكثر ينطبق على كثير أو على أغلب أو على أكثر الجزئيات هذا معنى القاعدة لغة ومعنى القاعدة الصلاحة الفرق بين القاعدة والضابط كثير ما تسمع من فقهانا يقولون وضابط نسأل كذا والقاعدة عند العلماء وهذا الذي كثير ما ينضبط به الفقيه الفحل في هذه العصور الآن الشيطيس الصغير صراحة هذا الرجل يعني أنا سمعت له ورجل من الفحولة بمكان الفقه ولذلك يضبط دائما علمه الفقهي بقواعده يعني دائما يقول وهذه القاعدة عند العلماء كبر يتصمد الحكم منها فنقول الفرق بين الضابط هو كثير ما يكون عند علماء المتقدم العلماء المتقدمين الفرق بين الضابط والقاعدة الفقهية عند المتقدمين لا فرق بينهم صراها كلها واحدة والصحيح عند المتأخرين ابتدى يفصل المسألة حتى تنضبط وتسهل على العلماء حفظها. قالوا الفارغ بين الضابط وبين القاعدة أن الضابط يختص بباب واحد والقاعدة تختص بأبواب شتى. الضابط يختص بباب واحد، وأما القاعدة تختص بأبواب شتى. الضابط يختص بباب واحد مثلا طول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجز شيء هذا الحديث أنا أريد درجته. الماء طهور لا ينجز شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه. هذا الحديث رأي الخنت على ما على ما أستحضر الآن صحة هذا الحديث ضعيف لا اسمع أنت من أهلها فكها ها أكتر أنت لا بقى الآن دهنا نريد ده أنا أريد التفصيل في محدثين كثر الآن ها بالإجماع ضعيف بالاتفاق ضعيف هو هالك أترك الإجماع ما ترث منك الإجماع لا وما يدريك لعل الناس اختلفوا. وين الاجماع نتكلم الآن الحديث ضعيف ام صحيح يعني الجزء الاول صحيح طب الحديث بمجمله ايش تقول فيه <تصفيق> الجزئية نعم الجزئية هذه نعم الجزئية الثانية هذه الجزئية ضعيفة الغرض المقصود الذي نستشد به الآن قال ان سلم المعطه لا ينجيسه شيء الا ما غالب على طعم ياولام ياوريه. هذا ضابط في باب واحد. او هذا نقول الضابط في باب واحد في الطهارة وهو باب المياه. لا يدخل بغير غير ذلك. يبقى اي كلام على المياه ترجع به الى هذا الضابط. يبقى ده ضابط في باب واحد ولا باب كثيرة. اما قولنا الضروريات او الضرورات تبيح المحذورات. هذه قاعدة كلية. الفارق بينها وبين الضابط عشان انا سأمرن الاخرى بعد ما ابين الفارق. الزرق بينها الضررات تبيع تدخل في المياه وتدخل في الصلاة وتدخل في البيوع وتدخل في النكاح وتدخل في الحدود تدخل في كل شيء أقول تدخل في المياه رجل عنده الماء وما استطاع أنه يتوضا كان في برد شديد والرجل يعني كأنه رأى خلخال امرأته في, امرأته في القمر فأراد أن يكتب الأجل معها فجاء معها فقام ليغتسل فما استطاع وجد البرد شديدا فما استطاع. فنقول له الان القاعدة ستت. ها محظور عليك ان تطلي او تتيمم مع وجود الماء توافقون? ما توافقون? اقول الان محظور عليك ان, تتوض... أن... أن تتيمم مع وجود المال. توافقون? فما اشوف اللي وراكم طيب تتمحوني اشتم من رائحة من الخلف مش من الامام. الآن رجل قام من الليل وجد البرد شديدا فقال البرد الحمد لله اتيمم في ساعة عندنا مخير بين ان اتيمم اضرب على الحائط ضربه عندما قال ذلك وقال وألا له ذلك له ذلك رجل يارك في نفسه وفقير قال انا عندي ساعة وتخير إما أنا تيمم وإما أنا أغتسل والتمم أيثر علي والمشقة تجب تفسير كان مقاعدا مؤصلا فقال المشقة تجب تفسير الحمد لله أنا مخير بين الاثنين الكلام صحيح أو خطأ خطأ إسم الله الآن سؤالي لا تحيذ بلا حيدة كلام صحيح أم خطأ هم تقام الرجل وكان فقيها وقال أنا مخير بين التيمم وبين الابتتال والتيمم ايسر والمشقه تجري بالتيثير وديننا دين اليسر ولن يشد هذا الدين احد الا غلبا انا مخطئ كنت فقيها في ذلك انا مخطئ ولا كلامي صحيح قال هنا ها مخطئ وتحضر لي تقل الله صحيح الرجل هو الحمد لله عبد موقفي حتى لا يضيعني صحيح فالحمد لله معي ثلاثة. الباقي توافقون ام مخطئ جزاك الله خيرا اردت ان تنصفني صدر الثاني ها اترك ان كان هذه خليها خلف الكوكب الان لا حيده نقاع ها يعني مخطئ كلام في نظر مخطئ ولا ولا صحيح خطأ ولا صحيح ها صحيح الحمد لله جزاك الله انصفوني كلامي صحيح هو مخير. انا مخطئ. طب اين الخطأ? احتمي. كيف ذلك? طب كيف ذلك? لما اقول كيف قلني قال رسول الله? هذه اسلحة ولا بد ان يحارب بها. انا ما عند طالب علم? لا يعرف الدليل الذي يتكلم فيه في المسألة. ها? تعبر بالمعنى باي شيء. كيف ما ماشيء? الايه طب خلاص النوعينك رهيل يكون في حالة عشان الاخوه توين البعض هذا. طب اترك الحديث ترتيب الكتاب عندك بس صحيح جزاك الله خير اه طبعا ده ده المخرب شيخنا الله يحفظك لكن في مسألة ثانية انا اقول انا اخطات وخطئي ان الاصل طالب علم جيد قال خطا خطات هنا انك قلت مخير قلت لك اطب نعم انا خطئي في هذه اللفظه انني قلت مخير بين تام ومائنه الاغتساب. لكن ما الدليل ها. هذه القاعدة. انا مريد الدليل احتمت جيد جيد. ماشي ها. احتمت لا فض فوق احتمت. فان لم تجدوا مالا ماءا فتيممه. يبقى اذا جعلها شرط. خلاص اذا انتفى شرط انتفى مشروط. يبقى لا يمكن لك ان تتيمم الا مع عدم وجود. يبقى انا مخط اله. يبقى اذا اقول محظور وطح كلامي فقهيا محظور على كل واجد الماء اني اتيمن. كده كلام صحيح ولا لا? اخوة تعبوا. قلت لك بس يا اخي انا مش عايز المخرج مش يقاتى بالمخرج. انا اريد اقعد عشان اريد تفهم المساله كده صحيح. ده المخرج لكن انا اريد اجابه ثانيه قلت الان صححت كلامي. محظور على كل متعبد. ان يتيمم مع وجود الماء. اخطات ام اطف? اخطأ? يا لهوي. اصابت خلاص اصابت كده. اصبر اسم لا اصبت ولا ما اصبت اصبت الحمد لله اذا المحظور ان الانسان يتيمم مع وجود الماء هنا تدخل القاعده قام من الليل فوجد البرد الشديد وهو كان فقيها يعلم الصحيح من الخطأ وقال محظور علي ان استخدم الماء مع ان استخدم التيمم مع وجود الماء فتدخل القاعده وتقول له المشقه تجلب والضرورات تبيح وعندنا المعذب أنه ذهب عمر بن العاص في غزو السد الثلاثر عندما قام جنوبا وكان البرد عليه شديدا فتيمم وصلى بالناس فتبسم مثلا لما علم أقر ماذا قال لهم؟ أصليت بالناس جنوبا واقروا على هذه الصلاة فهنا دخلت القاعدة المشقه تجد تسير أو الدراء الطبيح المحضرات هذا فرق من الضبط هيدخلك في, في السهارة وتدخل أيضا في الصلاة رجل يصلي ويقيم الليل ويصوم ثم حدث له حادث استلاه الله لله في علاء في ليرفع درجاته فما استطاع أن يقوم وعندنا القيام في الصلاة واجب من الواجبات عند الحنابلة وهو سنة عند جمهور أهل العلم فقال القيام سنة وواجب عنده فقال قل لي خطأ وقفني قل لي انت كده علينا القيام ايش امتظر الدليل ليس بالصريح. ليس بالصريح. صلي قائما. هذا الدليل ناطق في النزاع في الصعيح. قال صلي قائما فان لم تستطع. هذا وجه الشاهد. ما وجه الدلالة من الحديث. فان لم تستطع. يعني شرط. لبا ما يمكن لك ولا يبح لك ان تصلي قاعدا الا اذا لم تستطع القيام. فالرجل حدث له حادث فما استطاع القيام. قال ماذا افعل قال ان انتنا قائما وقال للمسيء صلاتي اذا استطلت القبلة وهو يبين له القيام وانه ركن من اركان الصلاة نقول له تدخل هنا القاعدة للضابط لان الضابط دخل في باب واحد, واحد تدخل القاعدة ايضا في باب الصلاة وتقول له الضرورات تبيع محظور ان تتظلي قاعدة لكن هنا ضرورة اباحت لك ذلك مفهوم ولا لا؟ ايضا في مسألة الشراب والطعام يحرم على الانسان ان يأكل الضبع يحرم على الانسان ان يأكل الضبع وعنده ايقوة اللي درسوا معنا اشي يوفع هل المسألة دي خلافية الضبع يا بيت هات هل تأتي الضبع يا بيت اكله يا طب له ناس خرج اللي خرج؟ اي باب خرج منه مين حديث مين طيب ما هو طيب وانت انت سيشكل عليك لان السلم حرم كل دي ناب والضبع له ناب طيب ادي مسلاح في قياة سنبينها ان شاء الله في النهاية عشان لا اشكل عليك. الضبع يجيز اكله لان الشاب يقول ما نازلتوا على المر وعلى الصفى يجيزهم يأكلونه يلتهمونهم في مكة والحديث عن السلم انه جعل فيه شاك جعلوا ايه من الصيد هذه الدلالة على انه يحل اكله فرجل مثلا خلاص طبعا كده انتهى الموضوع يحل أكل الضبع جاء في صحراء فقال لو رايت ضبعا ساموت يا رب الطعام فما وجد إلا خنزير والخنزير مكروه أكله فالحمد الله ريخ صحيح الآن, الآن فالخنزير حرام يحرم أكله فقال هذا حرام كيف أكله فقام واجع العلم في قلبه وقال أنت الآن إن لم تأكل الخنزير فتموت فإن مست مت على معطية لأن الله قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فالخنزير وإن كان محرما هو كان فقيها مقاعدا مؤصلا جاءته القاعدة فقالت له هناك علي الضرورات تبيح المحظورات فقال إذن هذه ضرورة وأنا إن لم أأكل فأموت فذبح الزنير وأكله لكن أكل كان فقيها بحق يعلم القاعدة الأخرى أن الذرّات تقدر بقدرها أكل ما يعني يرى في نفسي جسدا يصل إلى مكان آخر يأكل الطعام الحلال فأكل أكلا قليلا حتى لا يموت ثم ذهب إلى مكان الحلال الغرض دخل دخلت القاعدة أيضا في هذا الباب فهنا الفارق بين القاعدة الفقهية وبين الضابط أنك تسمع من الفقهاء كثيرا ما يقولون والقاعدة عند العلماء كذا والضابط عندهم في هذه المسألة كذا. ده الفرق بينهم ان الضابط في باب واحد والقاعدة في ايش طيب العلاقة بينهما تسمى ايش فوارث الأصول اللي درسوا على الأصول يبقى اذا العلاقة بينهما تكون ايش احسن كيف فسط من الاعم ومن الاخص القاعدة اعم يبقى ممكن نقول كل قاعدة ضابط ولا ولا عكس صحيح هذه العلاقه بينهم اذا هذا الفرق بين القاعده وبين الضابط وان كان كان يشترك الفارق ثالث نقطه الثالثة الفارق بين القاعدة الفقهيه والقاعدة الاصوليه هنا تشابه انه عز في هذا الكمال ان تجد فقيها عاري عن أو او تجد فقيها لم يقاعد القواعد فإن رايت فقيها لا يعرف كيف يؤصل ولا يثبّت حكمه، فاعلم أنه ناقص. وإن وجدت فقيها لم يقاعد، لما يقول ويؤصل، اعلم أنه ناقص. قد تكلمت مع بعض مشايخ الفضلاء عن النبلاء في مسألة معينة، فيعني لا مني في المسألة في الحكم على المسألة، فقال هذه تحتاج لاستقراء، ومعنى الاستقراء انك ايش؟ فالصالع على كثير من ايش من اقل علماء وفروع والفروع التي فرعوها فاضمرت بنفسي كأدبا وقل ما تحتاج الى استقراء لكن تحتاج الى تقعيد وتأصيل لاني اقول دائما الفرع اذا رددته على الاصل وجدت الحكم والله الذي لا اله الا هو والذي نفسي بيده ما من مسألة كثيرة من صورة عم رأيتهم يعني يسألون عن مسألة ما يكونوا قد طلعوا عليها، فيجيبون بالإجابة. وهذا الذي جعل بعض مشايخهم من من الخارج يحتفلون بهم ويجعلونهم يعطونهم يعني يعطونهم إجازات خاصة، لأنهم كانوا يسألونهم السؤال. فيجلي يتدبر طالب العلم، فيقول الجواب كذا. فينظر الرجل، فيرى ان هذا جواب الحظ، حجر جواب شكل سندميا، جواب النوم. ورب السموات الأرض ما يكون طالب أليم قد قرأ ذلك ما هي إلا أن الله أبقى أنه يفهم من التقعيد والتأصيل هو الذي اذا بنى عليه بنى على, على سنلة قوية أنت في الواقع المشاهد ممكن ترى ذلك بناية 15 طالب. على أساس هش يوم مع قليلة كلها الذي عنده القوي إن هو إيه؟ ويكون البناء قوية فالقواعد كما قلت هذه القواعد هي التي تقوي الفقيه وتقوي فتوى الفقيه القواعد الاصوليه والقواعد الفقهية لا تجد فقيها عاريا عن هذه ولا عن هذه هما يشتركان ويسترقان ونحن الآن بصدد الفروق الفروق اولا القواعد الاصوليه منضبطه محدودة والقواعد الفقهيه غير محدودة قواعد اصولية محدودة ممكن تجدها تحد جزئياتها ليست كثيرة. اما القواعد الفقهية فكثير. وهذه الحمد لله تضي ان انا ميزت هذا الفقه انه يسع كل النوازل كما سنبيت. لبعا اذا الأول فارق الاول قواعد الاصولية يشتركان قواعد الاصولية محدودة. وتنطبق على كل الجزئيات. محدودة. والقواعد الفطهية لا كثيرة ليست محدودة. الثاني او الفرق الثاني القواعد. الأصولية تنطبق على جميع الجزئيات مثل الضا والقواعد الفقهية الراجحين أو أكثرية و لا تنطبق قواعد الفقهية أكثرية ما أخطأكم القواعدة الأوصولية تنطبق على جميع الجزئيات والقاعدة الفقهية فياب الآن أنا الصحيح القواعدة الأوصولية تنطبق على جميع الجزئيات والقاعدة الفقهية اغلبية أكثرية لا تتسبق على جميع الجزئيات الفرق الثالث هو الاوضح القاعدة الاسورية تهتم بدلالات الله والقاعدة الفقهية تهتم بفعل المكلف سأقول قبل ان افتت اصبروا وطابروا وصاحب الهمة العالية يصبر على الطلب والله لن يصل طالب العلم الى مكانة العلم حتى يتجرع مرارة الصبر انا اقول انا ذكرت رجل قلت هو سقيا فحلا في الفقه من هو اي نعم اي نعم وطبعا انا بتكلم على الحي الان هذا الرجل اي نعم. كان يجلس مجلس العلم هذه باذني منه كان يقول كنت ابكي من عدم الفهم لكن اقول الصبر والمثابره لن يصل طالب علم الا بالصبر كما قال الشافعي اداب لابد اتحلى بها طالب علم حتى يصل منها الصبر والمثابره فقال فصبرت ثم صبرته ثمت أرجع إلى بيتي أبكي أبكي حتى يعني أقول لا فهمتش أنا من الشيء حتى من الله عليها بعد شهور فتح الله عليها فعلمت أن العلم لا يكون إلا بالصبر وهذا فضل الله جد في وبنقاء القلب يؤتى المرء الفهم من يكي. فأنا أقول اصبروا حتى لو في مسألة مصطلحات طعيبة أنت لما تطبقها هتجد بالمتعة تقول مثل ما قال الشافعي عندما يسمع كلمه او مساله من العلم يقول اردت او قال اشتهيت ان تكون كل كل جسدي اذن تسمع وتشنف وتشنف هذه الاذن بسماع هذه المساله العلميه الفرق الثالث وهو القاعدة الاصوليه تهتم بدلالات الله والقاعدة الفقهيه تهتم بفعل المكلف مثال ذلك عفوا القاعدة الاصوليه تقول الاصل في النهي التحريم ما لم تأتي قرينة تصرفه من التحريم إلى الكراهم ويقولون الاصل في الامر الوجوب ما لم تأتي قرينة تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب يقول الاهتمام عنده بجلالية اللغة يعني يقول قال رسول الله لا تشرب قائما أو قال النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن يشرب معك الهر قال لا قال يشرب معك من هو أشر منه هذا أسلوب إيش؟ نهي ف... وانا الحديث الصحيح اللي في الصحيحين على ابن عباس الله عنه قال ونهينا عن الكذب في ايش في الصلاة فهذا نهي والاصل في النهي عند الاصليين التحريم يحرم الكذب في الصلاة لا نحن لسنا بصدد المساله الفقهيه بنتكلم على ان الاصليين ينظرون دلالات اللفظ يقولون الاصل في النهي التحريم والاصل في الامر الوجوب قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أحد يقول لنا أمر من اوامر النبي صلى الله عليه وسلم. كل بيمينك أحسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك. هذا امر يقرأه. هذا أمر من الأوامر. يقولون دلالة الأرض. الامر ظاهره الوجوب. ما لم تأتي قرية تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب. هذه مهمة الأصوليين. اما مهمة الفقهاء ينظرون للمكلف وكيف يفعل في هذه الأوامر وهذه النواهي. هل عنده ضرورات تدخل فتزيح عنه التحريم وتطلب من التحريم اللي هل في ثوارث للامر انه يدعون من الوجوب الى الاستحباب هذا محل عمل القواعد الفقهية لذا هذا الفارق الثالث ان الاصول او الاصوريين الأسوري او القواعد الاصورية تهتم بدلات اللغة اما القواعد الفقهية فهي تهتم بفعل المكلف اخر النقطة نتكلم عنها في بداية هذا الدرس وإن كان صعيبا لكن هذه اسمها تحليل للمسألة اللي هتأتي ان كل قاعدة ستأتي قاعدة فقية يبقى أنت عرفت عن إي قاعدة عرفت عن إي ضابط وحتعرف بعد ذلك كيف تنطبق على كثير من الجزئيات أهمية هذا العلم كل علم له أهمية كل فن له أهمية من أهمية هذا العلم قلت تحتاج الامه لفقيه ولن تجد فقيها يكون عاريا عن قواعد الفقه فقواعد الفقه أولا تشمل فروع كثيرة يضبطها كلمة وجيزة. تقول المشقة تجلب التأثير. تدخل معك في كل فروع الفقه. كل شيء في مشقة ممكن ان تقول يرفع. او نقول رفع الحرج. يعني المشقه تجلب التأثير معناها رفع الحرج. تدخل في كل شيء في سفر وفي مرض وفي طعام وشراب في عمليات جراحية تدخل في كل شيء. فنقول كثيرة شتى تجتمع وتلتئم وتنزل تحت كلمه واجيزة هي المشقة تجل في او الضرورات طبيحة المهضرات ولذلك بعض علماءنا كان يقول دائما في المتائل التي يكون فيها الفتوى وقائع الاحوال او الاعيان الانسان هو مفتنف هو يقول له هذا حرام لكن ممكن الضرورة تحل لك فهو ينظر في نفسها هل هذه ضرورة او ليست بضرورة على قائب الضرورات طبيحة المهضرات اذا من اهميه العلم فروع شتى وكثيرة تنزل تحت كلمات وليده قاعدة واحدة تجمع لك هذه الفروع. الأمر الثاني أو الأهمية الثانية أن من فائده القواعد الفقهية تجعل المسلم أو القاضي أو الفقيه على أرض صلبة في الفتوى دائما يرجع إلى ضابط وقاعدة. يستمت الحكم منها مع الدليل الأصولي أو لأهل الأصول فيخرج الفتوى تكون الفتوى منضبطة وصحيحة. ولذلك ترى كثير من التخبطات في الفتوى لعدم ضبط القواعد والأصول. فأضرب لكم مثلا واحدا او اضربوا مثلين. المثل الاول المراء قيل فيها كما افبر ما ادري هل ده صحيح ولا لا. فقيهة العصر. فقية العصر جحباها الله وكل خير. افتت ببعض فتاوى كثيرة جدا من هذه الفتاوى انا اريد الاخ ينظر بقى هنا الان الضوابط والأصول والقواعد كيف تتحكم. من هذه الفتاوى بعد بادئ ببزء يعني الاغرار ممكن ما يعرف العطب وين. من هذه الفتاوى انها افتت. قالت الاضحية سن او قالت واجبة. قالت ما علينا سن او, أو واجبة خلال فقه الاضحية قربة. صحيح هذا كلام ولا لا الاضحية قربة. فقالت في الانسان الا يضحف. لا يزبح. لا يضحي ويخرج ثمن الأضحية مالا ويجزعه ذلك ثم الحمد لله على فقيه العصر أين فقهك وننظر في دليل فقالت دليل القياس وهذا طبعا قوة في العلم دليل القياس قلنا القياس قالت قياسا على جواز خروج أو إخراج اسف جواز إخراج ها مالا لا عينا أرأيتم هذه فتوى ونحن قلنا الآن السعيدة من القواعدة الفقرية إيش ضبط الفتوى صح كده واتقمها لتخرج صحيحة لبقى إذا ننظر في القواعد والأصول الآن المرأة أتت بفتوى وهي فقيعة العصر فقيعة العصر يعني فحولة في كل شيء قالت بأنه يجز الإنسان ويكتب عند رب النوع مضحي ياخد ثواب الأضحية أنه يخرج ثمن الأضحية للفقراء لأنها يعني أنفع للفقراء من اللحم. وقالت هذه الفتوى جاءت بالقياس قياسا على جواز إخراج الزكاة لا عينا مالا ما رأيكم في هذه الفتوى بالتقعيد فقط أنا أريد بالتقعيد لأنك تدرس في التقعيد تقاعد وتقصر تطبق العلم كل العلم ما الذي جعل المحدث النظري يضعف عن المحدث العملي الممارسة ما الذي بي انا بينتلكم العام الماضي على العام اللي قبله كثير من, من دكاتره الاصول انا جلست معهم اقسم بالله. ما يستطيع ان يفرق بين عفو المخالفه ولا انه ما يستطيع ان يفرق بين قياس الشبه ولا قياس العكس. ما يستطيع وما يستطيع ان يطبق ذلك. لما? لانه ما مرة نفسه علميا. العلم. اول مرحلة ان تعلمه وهذه افضل المراحل. المرحلة الثانية ان تطبق تطبيقا صحيحا توافق به العلماء. طبق الان على هذه الفتوى عشان تقول هذه فائده القواعد قواعد اصوريه او طبقيه تفضل طبق. الان ما دليلها القياس يبقى ننظر في قياسها هل هو قياس منضبط راجع لقواعد صحيحه ام لا لا لا تفضل قياس فاسد لماذا صاد منظم هي قالت الان ليس بفاسد لانه تخريجا على فرع خرجت تصلي يا رب هذا المستحب والافضل لكن نحن الان من النظر نعم هو يقول دليل الاثري هذا على العين على الرأس لكن من النظر الشرع في القواعد الكلية ينظر الى الانفع للناس صحيح ولا لا ودي القواعد صحيحه متفق عليها فقالت الان الانفع للناس هو قياسا على اخراج او جواز اخراج الذكاء مالا لا عين تمشي. رفضة فروك هذي البداية. نقول ننظر في قياسك الان. هل القياس ويدي بقى القواعد الاصولية. هل القياس كان قياسا على مسألة متفق عليها ولا مختلف عليها? وباتفاق الاصوليين لا يجوز انك تقدم الخصم في مسألة مختلف فيها. فانت اولا القياس متهافت. القياس ليس بطريقة القياس على شيء مختلف في الامر الثاني. ها? كما قال الأخ الكريم قياس بس في اعتبار لأنه صادمة صادمة ناسطا الثالث نعم هو يرجع لك بقى في مسألة ثانية يقول في بعض العلماء قلب جواز الإخراج ها نعم هاك ايش الضابط اللي هي الحمد لله الرجل فهم بالآن أنت تبني عتم راحة الخالق هذا صحيح نقول له الآن أنت عمت المسألة وهذا ليس بب... وهذه ليست بقاعدة ولكنه ايش؟ ضابط ده مع التنزل لأن المرتبة ثلاثة نتنزل مع الخط وأن هذا الإقراض متفق عليه فنقول لا له أنت الآن عمت الضابط إلى أن جعلته قاعده ولا يصح لك ذلك للفارق بينهما فاصبح قياسا مع الفارق على يعني دخل في هذا الكلام لكن الصحيح الراجح ان نقول ما الذي يجعلنا نقوى ونقف امام هذا الطيار القوي الغاشم من الفتاوى الا بالتحصيل العلمي والتقعيد الصحيح والله الذي لا اله الا هو شمس البدعه قد بلغت بتقصين وبتقعيد انا جلست رجل من التقصين بمكان وانا اجزم لأن أي طالب علم غير مطقم جلس معه هيلف مش هيلفه فقط والله تيقتله يعني لو رجل يعني هو من الوعظ والدعوة بمكان دون أنه هو يؤصل علميا والله مش هيتعبه فقط بل سيجعله يترك ما هو عليه من الفكر الذي هو فيه لما؟ لأن إضائع التأثير هم الآن يتعلمون التأثير يعني في رجل منزل ست كتب كده قد الكتب كلها رد على الشيخ الألباني بيأصل فيها تأثير علمي حديث قوي وما أحد يستطيع أنه يرد عليه إلا من تأصل علميا إذا إذن الفائدة الأخيرة الثالثة هو أن المرء المفتي أو الفقيه تنضبط فتواه بضبط هذه القواعد الأصولية أو الفقهية هذا آخر ما يكون من هذا الدرس وهو قواعد القواعد الفقهية يبقى الختام على وهو أن هذه القواعد لها مرات قواعد شاملة وقواعد أضيق وقواعد أضيق تدور القواعد على خمسة او ست قواعد وهي اهم القواعد ولذلك انا اقول لو ضبط طالب العلم القواعد الستة هذه اصبح نحريرا اللي هي الامور بمقصدها او انها العمال بالنيازة امور بمقصدها او انها العمال بالنيازة الضرورات تبيح المحظورات واليقين لا يزول بالشك والعادة محكمة هذه القواعد التي اتفق عليها ان العلم انها قواعد كاملة يندرج تحتها فروع روح كثيرة جدا من ان ضبطها في ضبط او من اتقن ضبطها أصبح فقيها ولا بد الا اذا شاء الله شيئا اخر اقول قولي هذا واستغفر الله لي ورد.